بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام ورسول الله وعلى اله وصحبه وعلى آله وصحبه ادعو لاخيكم أدعو لأخيكم معنا هنا زوجته مريضة ده متشفى يا رجل ونطلب منكم الدعاء لهم بشفاء إن شاء الله بصنة تعالى ثانيا والأهم يعني البعض طلب من الإدارة عايزين راح يعني عايزين نبتاح نحن لسه ما مخدرين ساعتين هل الله مهنة ولا مهنة؟ واحد هنا وهناك هنا بيدرس هنا بيدرس لا مش عارش يعني بكل اربع ساعة عمد انتوان تابعين ولا ارضا جزا؟ استقلوبك لساهم طايل انا عندي لعلى نص سنة عياد نص التالي مش هرده طيب. احنا وصلنا إلى العلم بالأحكام وقلنا الاقتضاء فيه اربع أنواع من الإزامات أربع أنواع من الإزامات إلزام بفعل جازم وإلزام بفعل غير جازم وإلزام بترك الفعل تركا جازما وإزام لتعطي الفعل ترك غير جازم أربع صيغ للاقتضاء والإلزام وردت من النصوص الشعية يا ايها الذين آمنوا اقيموا الصلاة ده بالفعل جازم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا إلزام بالفعل غير جازم لوجود الشرط إن علمتم مع ان الامر فكاتبون زي اقيموا مش ها. بس البعض دعي النص دليل ان هو في شرط موجود يبقى اللزوم هنا مشروط يبقى درجة اقل من اللزوم الغير مشروط معاه الزام بالترك للفعل جازم وإلزام بالترك غير جازم حرمت عليكم كلها اجد فيما اوحي الي هذه الأمور كلها أمور قلتها لازم حتى يقول لي الميتة والدم ولحم الخنزير والماءه إلا لغير الله به والمنخنقة والمعقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السرق مكروها والحد يقول يكروها محرار ليه لأن الإنزام بترك هذه الأمور لازمة خلاص نصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك فعل أمر معين في حديث خالد أكل الدور أحرامه فقال لا رواية ليس من طعام قوم رواية فلتعوه نفسه رحمك الله في قولة لا حرف الله هنا من حرام إيه الكراها اللباحة الكراها طب بإلزام بتركي الفعل بس إلزام غير جازم إذا من الأربع إلزامات خرجنا أربع حكام إلزام الفعل الجازم أسمي واجب والوجوب إلزام الفعل غير الجازم أسميه النجد أو السنة ولهذا رتب الثواب على فعله ولم يرتب العقاب على تركه أشيء غير جازم خليك دقيق مصطلحاتك حانون تحديد المصطلح هنسمع عم الشيخ بيسنة بيسنة دقيقة ثانية ولا ايه؟ ايه حكاية؟ هنأدين الصباح ولا ايه؟ لا حرف اخوتي <تصفيق> اللي صنف صلوات في اليوم والليل. بس جازم أسمي واجب إلزامهم بالفعل غير واجزم اسميه مندوب لما تيجي تقول سنة سنة طبع العلم لا مش كل حاجة تسمحها عليها سنة لأن كلمة سنة لما تخرج من فهم طالب العلم إذا يثاب على فعلها إذا انتهى الأجر ولا يعاقب على تركها لما معنى فهم تحديد المصطلح لما معنى فهم تحديد المعسكر نقرأ في كتب العلم حمك الله سنة نافلة تطوع، مستحب مندوب. العلماء لما فرأت لي خمس الفاظ لمعنى واحد مترادفة لمعنى واحد يبقى إذن في استخدام هذه المترادفات عندهم أسس وقواعد. لما هأطلق هذه سنة يبقى اللي قدام يفهم إن كان طالب علم يثاب على فعل هذه السنة إذا احتسب الأجل ولا يعاقب على الترك عشان بنسمع أحكام كثيرة جدا على سنن وليست عند أهل علمي بسنن الطيبين عندنا صحاب العمام الطيبين يقولوا مسكنة من حتة دي انت بتقول كذا من قال قبل هذا الكلام تجد تكتش كتبها العلمة ليش وانت تكون اخذها delivery تتوي كده وبليد بيه. لكن ما عندك أساس في أرض هذه الكلمة جعلت لعدوك سبيل أن يأخذ الكلمة ويضربك به نفهم الإلزام لترك الفعل تركا جازما يسمى الحرام يثاب على تركه إذا امتثل الأجر ويعاقب على فعله والإلزام بترك الفعل غير الجازم يسمى المكروه. يُساء على تركي اذا امتل الاذ ولا يعاقب على فعله يبقى كده واجب ومندوب مكروه وحرام من كلمه اقتضاء سبح الله تعالى المتعلق بفعل المكلفين على سبيل الاقتضاء يبقى الاقتضاء ده رجلي اربع احكام تعرف كلمه التخيير افعل ولا تفعل كما في حديث عبد الله بن عباس عند أبي داود بسند دا صحيح لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق الشعر أحلق أم أطل قال إن شئت فأحلق وإن شئت فأطل التخيير بالفعل من الترك بسميه مباح والإباحة هنا يباح فيها الفعل ويباح فيها الترك إباحة الحكم الخامس خلاص إباحة الحكم الخامسة خدناها منين؟ من الاقتضاء ومن التخيير فبالوضع قال أهل الأصول الوضع هي علامات نصبت لتوجد الأحكام الخمسة السابقة السابقة السابقة أحكام وضعيه؟ كيسرية وضعت من قبل الشارع لتصبح علامة على وجود الحكم التكليفي انا عندي إذا ما ميت الاصل فيه يوصيكم الله في أولادكم من ها خلاص انا اتنسى قطعي خلاص ابن ابن حلال قتل ابوه وبكوت ارث راي من البا اللي ربنا ادانا به من عملنا اطلبوني استعجال الورث النص لا يرث القاتل فالعلماء بيقولوا ايه القتل مانع للارث استعجال الابن لاخذ الميراث بغير الطريق الشرعي يحرم منه بفعلته فلا مانع فقال له حكم وضعي لوجود الحكم التكليفي وهو عدم الميراث مفروض والعتالي الاحكام الوضعيه وضعت لتظهر الاحكام التكليفيه اتفق الأئمة الأربعة على كراهة الدفن في التابوت مشابهة للنصارى من تشبه بقومنا حشى معهم فقالوا الدفن في التابوت هذه من سنن السابقين السالفين فلا يجوز للمسلمين إلا الدفن. إما لحد وإما شق في كتب الشفعية بتجد ويجوز الدفن في التابوت سبب لإهالة الرمال يعني سبب إهالة الرمال هنا إيه أن الرمال هائلة يعني هائلة نعم بتسقط معك على طول فكل ما تحفر عشان تجيب قبر الرملة تنزل تاني تحفر تعمل قبر الرملة تنزل تاني فلم يتحقق وجود القبر إلا بوجود التفوت فأصبح هنا سببية إهالة الرمال سبب لمنع الكراهى خلاص فأصبح السبب مانع لوجود شيء فأصبح علامة عن الحكم الشرعي طيب الحكم الشرعي هنا جواز الدفن في التابوت جواز الدفن في التابوت طيب جواز الدفن في التابوت على أي صورة على الوجوب أم على النبض يختلف في أهل العلم الجواز ممكن من شيء واجئ ممكن جائز يبقى, يبقى منذوق مفروب لكن القضية تحولت من مكروه لإيه للجواز بسبب السبب ده أسميه حكم وضعي شرعي فالأحكام الوضعية وضعها الشارع على معنى التكلفية السبب الشرط المانع الصحة الفساد الأداء القضاء كل هذه أحكام وضعية لو قال رجل لزوجته إن خرجت من الضار فأنت طالع الذين يقولون بوقوع الطلاق المعلق على شرط يقولون بوقوع الطلاق إن خرجت من الضار لأنه العلامة اللي وضعت على تحقيق الطلاق خروج المرأة من نبدأ رفضها الشرطة علامة على تحقيق الحكم الشرعي ومفاعد الطلاق وفوض الطلاق صحة الطلاق وجود التفريق مفهوم ما شايف وده الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخير أو الوضع العلم بالواجب العلم المنجوب العلم المباح العلم بالنقروه العلم بالحرام العلم بالعلامات التي تبين هذه الخمسة هذا علم بالأحكام هذا أول معنى لفظتين العلم بالأحكام, لفظتين. بالأحكام الشرعية محدثي يولي الجائز والممكن والمستحيل. هذه أحكام ولكن منطقية فالعلم بالأحكام المنطقية ليس الدفق العلم بالأحكام المنطقية ليس الدفاق نفروم فقالنا شرعية أي من الشرع تستقر من مصدرية الشرع من الوحي عشان كده قلنا من خطاب الله تعالى الذي يتعلق بفعل المكلف الذي أتى على أحد هذه الطرق الثلاثة لإقتداء والتخيير أرواب خرجت الأحكام الشرعية من سياق هذه النصوص فالمستقبل أن نصدر القرآن والسنة لن يخرج شيء بعد هذه الثلاثة يا اقتباع يا تخيير يا ورد مفروض الشعية العملية العملية هي ما تنزل على عمل المكلف على عمل المكلف وليس على اعتقاد المكلف ليش أول هذا اعتقاد واجب هذا اعتقاد مسنون، هذا اعتقاد حرام هذا اعتقاد مقروه هذا اعتقاد مباح ما عنديش حاجة اسمها كده وبدأني بتكلم لا يفقه لكن الاعتقاد احكام شرعية خبرية هذا الصفحة الخبر هذا الصفحة المقيم امن عملية كالصلاة مجموعة من الحركات تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم الصيام الامتناع عن شهوات البطن والفرج من كذا الى كذا الزكاه اداء دفعه من المال بعد بلوغ النصاب وملك هذا النصاب وحولان الحول عليه يخرج مقدار كذا من كذا الحج خذوا عني مناسككم من طواف وسعي وعرفة ومزدلفة ومنى وطواف وسعد و هذه امور عملية ينزل عليها الواجب والمندوب المباح والمكروه والحرام عشان كده لما فيه تتكلم على آلة زي تتكلم على المحاضرة التي سبقت ما حكم التلفاز هذا السؤال لابد ان ينضبط سأل ما حكم استخدام التلفاز لان التلفاز آلة لابد لها عمل حتى يحكم عليه اللي باستخدم التلفاز فأنا الوسيلة إن كانت هذه الغاية لشيء محمود أصبحت الوسيلة محمودة من باب القاعدة المستمرة لذلك تقول الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. مفهوم فلما نسمع التلفزيون حرام ياخد التلفزيون حرام فالجمد آلة بل ينزلش الحكم الشرعي على آلة الحكم الشرعي بينزل على من يستخدم الآلة العمل عشان كده في مباحث الحكم في الكتاب ستدرس متعلقات الحكم الحكم نفسه إيه هو والحاكم من بهذا الحكم والمحكوم به ايه والمحكوم عليه ايه من حسب مباحث الأحكام المحكوم عليه من يحكم عليه بهذه الأحكام أعمال المكلفين خلاص يبدأ العلم للأحكام الشرعية العملية المختسبة بعض الكتب بالأخص السلسية مع الكتب الحديثة المعاصرة كتبت المكتسبة بتاع التأمين لما تؤمنت كلمة المكتسب تعود على الأحكام والأحكام هي التي تكتسب والفارق بين اكتساب الأحكام واكتساب العلم اهل العلم يقولون لو أن الأحكام هي التي اكتسبت فحق على العلم بالله عز وجل أن يدخل في هذه الأحكام ما قلناهذا اعتقد واجب هذا اعتقد مسنون هذا اعتقد مباح لأن الأحكام هي التي تكتسب فأصبح العلم بالله عز وجل علما مكتسبا. ماذا لا جوز؟ ماذا لا جوز؟ أبو عبدان أبعث لي وقف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تذكر وليس استدراكا بعد إذن الشيخ فمن علم وعقيدة منه وفطره ومن أيمان مكتسب. والله الله فطري والعلم بالرسل والكتب والملائكة والقدر ويوم الآخر علم مكتسب وجزاكم الله خير وهذه التذكرة واستطراك انا اؤكد على انها استطراك لان اكون الله يجزي خيرا والدنها الكريم كتب اسمه من. كتب سنانة بفلاد فاستطراك جزاك الله خير عليه بس باستطراك خطأ لان الحين موجود الله عز وجل ليستلزم ما كان من مباحث الإيمان بالله ولكن لما كان في حديث عبد الله بن عمر عند مسلم في باب الإيمان وما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خمسة في إجابة لسؤال واحد وما الإيمان بالألف واللام عهدية التي تعهد الإيمان كما قال نو بالاتفاق فلا يؤبر الإيمان بالله وحده ولا من بالرسل وحده ولا بالكتب وحده بل ولا برسول من المفرده فمن كفر برسول كفر بالرسل ومن آمن برسول يستلزمه أن يؤمن بكل الرسول آخر الحديث أتدرون من السائل قال ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم جبريل يعلمكم أمر دينكم وكأن أمر الدين لا ينفك في قضايا الاعتقاد قضية عن أخرى مش عايق أقسم تقسيمات زي ما بيقولوا عن المتكلمين نفرأ دي ونفرأ دي ونفرأ دي عشان نتكلم في كل وحدة مفرغها لا لا على مذهب اهل السنة والجماعة لا يكمل الا بدائرة واحد تقلدت بكاملها بهوى نعمة تركت تترك بكامله تقف علم فطر كله من اوله الى اخره اختلف اهل العلم في حديث ابي هغيرة كل موميز مندع الفطرة في قضية الفطرة على ستة اقوال نهيج الفطرة على ستة اقوال ورجحها غير واحد بالجماهير الثلاث رجحوا أن الفطرة هنا بمعنى الإسلام والإسماع الإسلام يشمل وجود الله عز وجل وباقي أركان الإيمان الستة ولكن حد عنده الإيمان أو الإسلام يخرج منه شيء من شيء مش الإيمان نحن دايما نقوله ما سجدنا كده الإسلام دايرة كبيرة تعم دايرة أصغر اسمها الإيمان تعم دايرة أصغر اسمها الإحسان مش كده من جملة الكلام عن الإسلام أن تؤمن بهذه الستة فهذا كلام متكلمين فالصدرات خاطئ فالعلم هو الذي يكتسب حتى يعلم أن هذه الأحكام هي التي يشترط بمصاحبتها أن يكون الفقيه عالم بها العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب هذا العلم والأحكام يكتسب بالنظر والدراسة والتحصيل والاستقصاء والبحث والمدارسة مما يكتسب قالوا من الأدلة التفصيلية الأدلة كلمة جمع مفردها دليل والدليل هو الذي يرشد إلى المطلوب فمطلوب الفقيه وجود الرقم الشرعي ما هو الدليل التفصيلي؟ الدليل المفصل هو الذي لا إجمال فيه قالوا كده أو بالعام كما نقول دائما الذي نطره الدليل الذي لا يحتمل إلا قولا واحدا لما تقرا طعام الذين اوتوا الكتاب حلا لكم وللتفصيلي ولا اجمالي اجمالي ولا مين اختار موافقون ولا ها وللاجمال لان الطعام جاءت نكره والنكره تخص كل ما هو مطعوم من ماكر واشرب ويدخل في المأكل المذبوح وغير المذبوح والحكم ينزل على المذبوح إيه الدليل ما بين هذا الإجمال ولا تأكله مما لم يذكر اسم الله عليه يبقى إيه نوع الطعام اللي بشترك فيه ذكر اسم الله الذبح تعبته ثانيا بقى لا مشاق أنا بحاول أطلع أجيب مسأل من فقه في يا رفا فتنظر لهذا ما يقول لي مباح طعام اهل الكتاب حلال طعام اهل الكتاب يجوز طعام اهل الكتاب الدندنة دي مسمحة كتير طح ده غلط لكن لازم على الفقيه ان يقول يجوز طعام اهل الكتاب بشرط ذكر التسمير ونقل ابن قدامة في كتاب المغني الإجماع على ذلك وقال وليشترط فيها التسمية أي في عند الكتاب وإن كان إله الصليب بس يجب لاسم لي الله ليه لأن لا الشرقة كده ولا تاكله مما لم يذكر اسم الله يقول الله هو عند الله ده ايه شيء آخر وهو كان اسمه الله لفظ الجلالة أو كان اسمه الصريب عنده هو كافر في حتين لكن شرط التسمية شرط الاكل عند المسلمين فإذا اكل أكل الكتاب بلا قيد هذا لا يجوز فلابد أن الإنسان يقوله بشرط ذكر التسمية بشرط ذكر التسمية انت مشايخ، الدليل التفصيلي هو الذي لا يحتمل إلا قولا واحدا الصلاة واجبة قلوا مثلا اقول لك اياك التوبه فان تابوا اقاموا الصلاه واتوا الزكاه في اخوانكم في الدين ترتيب الاخوه الدينيه على التوبه واقام الصلاه واتى الزكاه ابلغ دليل على وجوب الصلاه هل الايه تحتمل شيء اخر غير اللي انا ها ايه التوبه بتتم حيث ثانيه ممكن دليل تفصيل يا الذين امنوا أقيموا الصلاة ها ابلغ ده مفصل أدل من الأول مش محتاج بقى مفهوم فهم مشايخ يبقى العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية أسمين فقه أسمين فقه فتعالي نفرط كلمة أصول جنب كلمة فقه عشان نخلص الحديد اللي خدت معنا ساعتين شوية احنا الباقي مش هنأخذ فيه ساعتين انا أفرطت الحديث في أول وحدة بس على اساس انت تقيس الباقي المقدمات ومشهدوش إلا ما خلص المخدرات النهار بس مشان هنطول هنا ما عدنا خلمة يعني إن شاء الله وصور الفقه ما ونأكلناه التعريف بالمفردات عشان كده احنا قلنا المهارة ربع ساعات مرة في الأسبوع عشان توقع التذاكي في الأربع ساعات دي طول الأسبوع اللي جاي ركلا ونشوفك السابقة مرة جاي شيء في الأمر راحتك بقى كان شيخنا الشيخ عبد الغني عبد الخالق له كلمة مأثورة عنه رحمه الله تعالى عليه من يقرأ أصول الفقه ما عرّس إذا ما عرّش أصول فقه <تصفيق> فلازم تجد أحد أصول فقه لا يقرأ عند النوم كنت أصنع من عبد الله محمود العقاد عندما لما يقول لما قل له يعني أنت كتابك هو خالي النسبة يعني نسبة مثلاً طول لما كتابك صعب يقول لأ أنا لا أجعل كتبي بروحة من راحة من القراء عبد الله عبد الله محمود العقاد تبعنا كتب الأصول انا اولا فكتاب وصولي مش ممكن يبتدي دي متونائي لازم تعد على مكتبك تجيب لك باي الشاي وتعد ساعة واثنين وثلاثة في الورق والوراتين عشان تعرق اذا اجتهدت بقدر اجتهادك ستحصل اما تعد ورتين وانت نايم ويشيله الكتاب يركنوا بعد كده فلا مش قصة وصولي فقه مش قصة فكتاب وعلى مدر السوتي كان صوتي إذا صدع كتب كان بنزيل هذا الصلاة بالكتابة فكتب في كل الفنون إلا فنين فنين في زفن الرياض كتب في الطب وكتب في التاريخ وكتب في الحديث وكتب في الأصول وكتب في كل العلوم حتى قال لقينا للسوتي أكثر من أربعة أربعمائة ألف كراس ومئة ألف كتاب وراحد كان بصدر بك أنت بصدر تعمل إيه في هذا هذا <تصفيق> التعريف بالمفردات. طب تعالى عايزين نعرف التعريف كتعبير كعلم كعلم على شيء عزمي وصولفك التعريف التاني التعريف الاجمالي التعريف اللقبي التعريف كعلم تعريف التعبير أي اسم نهج الأسماء هو علم على قواعد تبحث في كيفية على قواعد تبحث في كيفية استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. مفهوم هذا السطر تكلمنا تقريبا أكثر من 90% في معنى الفقه لكن أتكلم على القواعد التي تبحث في كيفية الاستنباط، فسمى عند العلماء طرق الاستدلال هذا التعريف قد تجد له معنى آخر في الكتاب فما قرأ الاسلام مثلا أو البيضاوي رحمه الله في كتاب المنهاج معرفة ضلائل الفقه إجمالا القواعد اللي أنا بستخدمها في كيفية استخراج الأحكام الشرعية بنسميها وصول فقه كيفية في في البحث في هذه القواعد ده أصل أصول الفقه كيفية البحث لأصل القواعد هذا أصل, أصل أصول الفقه أنا مثال واحد عشان نبليل لك الزيت بنستخرج القواعد قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزام ركسوا من عمل الشيطان في الدنيا. إذا تسمع أن الخمر حرام أو أحد هذه المحصورات حرام حرام حكم فقه خذ الفقيه من من من قائد عند الأصولي عني ما ورد في النص أنه حرام. فقبل حرام منين؟ طرق الاستنباط. يجي الأصول يقول لي الآية بدأت بالنداء الخاص للمؤمنين يا ايها الذين امنوا ثم أتبعك بحرف الحصر إنما فبدأ الإلزام من الحصر الإلزام اللي احنا قلنا عليه القضاء بدأ مع الأصول منين من إنما ما خاص المؤمنين من دون الناس أنا عندي نداء عام اسمه يا أيها الناس ونداء خاص بالكفار ونداء خاص بمين همين فمن دا ده خاص بهم لبنان ده تكليفي عند علامات التفسير إنما كذا وكذا وكذا ريكس الريكس ده حكم شرع تكليفي من خمسة دواجب ولا مندوب ولا مباح ولا مكروه ولا حرام دا الاصولي نجد ليه مكان في الآية ليه قدم الله سبحانه وتعالى بذكر وصف لهذه الأربعة بعد الحصر يقول الأصول حصرت هذه الأربعة بحرف إنما في هذا الوصف الذي يسمى حكم ابتدائي. لما جيلك إذا قلت ركس وبيتقص حاجة بتنور لك كده. إنما كذا وكذا وكذا ريكس من عمل الشيطان. ريكس هذه الرجاحة الموجودة في هذه الأربعة بيان لأن هذا حكم ابتدائي سيرتب لحكم نهائي كلمة سيرتب علي دي جاءت في حرف الفاء فاكتنبوا الفاء اختار الله عز وجل حرف الفاء الذي يفيد الترتيب والتعقيد الترتيب والتعقيد والترتيب والتعقيد من قواعد اللغة العربية أن الإنسان لا يرتب كلامه ويعقب على هذا الكلام إلا وعقب بحكم لما اجي النهارده طالب عندك يتكلم وانت ربنا كرمك وبتقيم هذا الطالب بتقيم هذا الطالب تقيم لهذا الطالب بترتب كلامه قلت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وبناء عليه فكرة. لما تصل إلى برجة لمناقشة الرسائل العلمية أو, أو تقييم الرسائل العلمية الرسائل العلمية لا يقيم الطالب على حسب ما في رأس الأستاذ ولكن بيقيم الطالب على حسب شرطه المنهج اللي بيكبه المقدمة بيذكر لنا كده وأنا أفعل كده وكذا وكذا وكذا وكده, وكده فبنيجي نمسيكم من حتك دي انت قلت حفعل كده ما فعلت قلت لي حامل دي معملك لأن لو قيمته على أبناء غنى ان الطالب مش هيطلع ابدا من الحالة التي يقيم فيها فأنا يقيم على حسن الشرط الذي وضعه في منهج الكتاب منهج الرساله ماذا ده يبقى التحقيب والتعقيب التعقيب لا يكون تعقيبا الا اذا كان فيه حال فداء بلزوم ترك الفعل اجتنبوه يبقى نقول كده فعل الامر الذي ورد في التعقيب بعد حرف الفاء عبارة عن طرق استدعاء طرق الفعل المأمور به من الأعلى الله سبحانه وتعالى المكلف إلى الأدنى المكلف بترك هذه الاربعه المحصورة في الرجاسة فكانت واجبة الحرمة يعني واجبة الحرمة حكم وحرام. بعد من يا <تصفيق> <تصفيق> إنما الخمر والمس والأنصار والأزلام رجل من عمل الشيطان فاكتنبوا حصر الأربعة في الوصف الابتدائي سمنا حكم ابتدائي عند المناطق يسموه مقدمة أولى لا يحكم على شيء إلا إذا مر بمقدمتين مقدمة أولى وفي مقدمة تانية المقدمة تانية نتيجة وتعقيد كل مسكر حرام وكل خمر مسكر المقدمه الاولى اي فيهم لا كل حرام مسكر كل خمر مسكر كل خمر يوصف بوصف الاسكار حجر كل مسكر حرام هشيل عامه المساعد اللي في النص يبقى كل خمر ايه حرام مقدمة ومقدمة الأربع دول إلكس فجاي بحرف الف على حرف الف أفيد تفويض تعقيب أي تعقيب في اللغة العربية لازم يكون في حكم هتعقب على ابنك هتعقب على بنتك هتعقب على أهلك هيعاقبوا أهلك عليك لازم هيحكموا لأنه حابينه إن أنت في ذخبط أو أنت هتبين اللي هم عليه ده ذخبط يبى هتبين تعقيب وإلا أهل اللغة لا يسموه تعقيب. لو لم يكن في التعقيب حكم لصار التعقيب نصح وده الفرق بين النصح والتعقيب امت يسميه العلماء نصح وامت يسميه تعقيب وسموه نصح ابن ميري فيه حكم ابن ميري فيه حكم سموه تعقيب جاء لي حرف الفائل في الفدة والتعقيب هو اتبعه بفعل الامر معنى الامر طلب استدعاء بالقول من الأعلى إلى الأدنى على سبيل الحكم والإلزام دمعنا كيف أي كتاب وأصول فيها قد تتهم معنى الأرض هو لك طلب لاستدعاء القول بالفعل حولك فعل اكتب طلب لفعل الكتابة اقرأ طلب لفعل القراءة نم طلب لفعل النوم لازم يكون من الأعلى إلى الأدنى اكتب من الأستاذ التلميذ فإذا كانت تكتب من اثنين تنميذ جنب بعض المساواه سمى إيه ها التماس مسمى التماس وحتى أخذ سياغ الأمر عدى الإمام المحلي في حياتي على جمع الجوامع سياغ الأمر في القرآن الكريم إلى 27 سيغة سيغة وإنما كذلك لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي بالشيء أمر بضده لما تقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ده نهي بس معناه إيه؟ ليه؟ لأن النهي لا يكون نهيا إلا إذا توفر فيه الحكميه من الأعلى للأدنى أما تقلبت القضية من الأدنى للأعلى صار طربا مفهوم المشاهد؟ بدلالات الألفاظ فاكتنبوه اكتنبوه فعل أمر طلب لفعل اكتناب أن نكتنب هذه الأربعة المحصورة في الرجاسة طالما الله سبحانه وتعالى طلب منا أن نكتنب هذه الأربعة إذا فعلها ايه حرام يقولنا حرمة هذه الأربعة خلاص اي ثالث إذا ربع المشطار ها ها شايف وبهذه القواعد لابد أن يكون لها أسس أنا هرط كذا هذا هرجع لها تاني أنا قلت إن مبادئ كل علم عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة نسبة وفضله والواضع والحكم والاستمداد مما يستمد وصول الفقه علومه أنا هرجع للباية بس عشان حاجة مربوطه بحاجة يعني القواعد دي عبارة عن إيه فيها لوحة عربية فيها أحكام فقهية الشارع وفيها كلام لفهب الحق الشارع فعشان كده بروي ببحث في مقدمات علم الأصول مما يستمد أصول الفقه علومه قالوا من ثلاث علوم ثلاث علوم رئيسية يستمد أصول الفقه علومه علم اللغة العامية علم الفقه علم العقيدة وذي أول ثلاث علوم يحصلها دارس علم أصول الفقه أول ثلاث علوم يحصلها علم أو دارس علم أصول الفقه علم اللغة العربية مش حاول تلت علم الأصول اللغة العربية أساس لتجدين كل سطر بنطلع نعول على اللغة العربية وعايز دائما أذكر أبنائي بأن اللغة العربية مش نحو بس النحو علم في اللغة يضبط أواخر الكلمة لكن اللغة العربية لها علوم تسمى علوم العربية كتب فيها الصيوفي مجلدين المزهر في علوم اللغة علوم اللغة العربية. علوم أنا أؤكد عليها نحو صرف بلاغة عروض كذا وكذا وكذا اللي, اللي عايز يجرف علم وصولي فقر لازم يكون عنده يعني أمل مش حول آلية أمل أنه يقرأ في هذه العلوم لما تكلمنا على معنى السؤال دخلنا في البلاغ عايزين نكشف على الكلام قلنا ده علم الصرف بول كذا عايزين نقول مش عايزة في فقه اللغة بول كذا كل ذات من علوم عرقيا لازم تتقن اللغة العربية. لكن هي من جملتها النحو. وزيك علم النحو كان زمان تدرس بطريقة بخلاف ما تدرس الآن. إن هذا بنية الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب والفعل يدل على حدث في الزمان الذي مضى يسمى فعل ما. ويدل على فعل ماذا لا يتجدد حدث ويتجدد يكون فعل مضارع، وإن دل على زمن يسترط فيه أن يكون في التأول واللحظة يكون فعل أمر بي يتلقى هذه العلوم يكون كالآن لكن لو جيت سألتك من هو الفاعل ومن المفعول طب لو كان الفعل أي مفعول يصبح مفعولا للفعل وإثناء مش كده عشان كده كانت علمانا لما تدرستك النحو تلزمك بعد دراسة متن في النحو بكتاب شذور الذهب في معرفة كلام العرب وهي دراسة تطبيقية للقواعد النحوية التي درست في المتن الذي سبق في جول العرب ازاي العرب طبقوا طب علم النحو وما تسمع واحد من الشعراء الكبار كسر بيت مرفوع، رفع بيت مكسور. هو أولى الضروة الشعرية ونتدقونه النحو مش كده ونتخانك طب هل هذه القواعد تصلح محفقه بين ان فلان يلحن في القوم وفلان يلحن في القول ها هل تفهم هل الذي يلحن في القول هذا متعمد لللحن والذي يلحن فالصريقة عنده اللحن متعود يلحن طب, طب ايه طب معنى كلمة يلحن الواحد واحد يتعمد اللحن اه زي التعشير ده عشان عنده هو قواعد في علم العروض استقمت البيت وزن البيت قفل الشعرية عنده حاجات تانية بتخليه يكسر ويرفع مش الناحو بس مفهوم علم اللغة العربية يشمل في أصول الفقه علوم اللغة علم الفقه استث... استئناسا بالأحكام الشرعية يتكلم في الحلال الواجب والمندوب والمباح والمطروح والحرام دي أحتام فقهية من دراسة الفقه النماذج كيف أستنبط أبو حنيفة من كذا؟ كيف أستنبط مالك من كذا؟ كيف أستنبط الشافعي من كذا؟ كيف أستنبط أحمد؟ طرق الاستنباط دي بربة ملكة عند طلبة العلم في كيفية الاستنباط مش هقول بقى أمور عسكرية إذا من إخوان كتب دي عبارة عن أمور عسكرية يا اخي مش أمور عسكرية والله دي بتعلمك كيف أستنبط الساق لما تيجي المعرضة تقول فلان سلك في طريقه كذا لما نيجي المعرضة مع بعضينا في قديس غصن الجمعة لونه هذه. الحديث واحد أنا قلت في الحديث بيدليلي على أن غسل الجمعة سنة إذا ترسل الحديث بيدل على غسل الجمعة واجب سنخرج من القضية بالوجوب ولا بالسنة عشان عايزين نطلع نقول للناس غسل الجمعة واجب يا إن غسل الجمعة سنة مش كده ولد حيث أنت بل من معرفة طريقة استنباط الوجوب وطريقة استنباط السنة أن هذا بنسمع إنه في الشيخ فلان ينكر البخاري ليه؟ يعني ممكن أشرط الساعة وتستعجب لما تسمع إن الشيخ فلان بيشرح البخاري إزاي بيشرح البخاري؟ وإزاي ينكر البخاري؟ يعني هو بينكرش البخاري وهو كلام في حدية خبر الواحد طريقي بقى استنبعت الحكم اللي هو أنكر من خلالها أشرط الساعة فعنده خبر الوحيد فيه كلام لما تيجي تكلمه بتقول لهش إن أخبار الساعة ثابتة وعرضة بحديث صحيح وبطريقة المناضلة خطأ. تقول له إيه تعال نتكلم في كيفية إنكارك لأشراف الساعة. حولك هذا ما ثبت شيء في أخبار الساعة إلا بخبر الواحد. تعال بقى نتكلم في حدية خبر واحد. تجيب أشراف على جنب. تجيب أشراف الساعة على جنب. وتعال نتكلم في حدية خبر الواحد. إذا ثبتنا أرغم على إثبات أشرار الساعة وهذا منهج الله سبحانه جمع إن أنكرها فأنت منزه من اتباع الحق إنك تسير معه مفهوم؟ فمعرفة طرق الاستدلال عند الأقدامين نماذج نماذج متعلم منها؟ حس؟ علم العقيدة الذي يدخل فيه علم المنطق علم الكلام ملضم. عندنا في معاية أهل السنة والجماعة صفك الشارع لا يعلم إلا من باب مباحث الحكم من المشرع الله سبحانه وتعالى لقد انك تعي جيدا أن المشرع لا يشرع إلا بمصلحة شرعية لأنه أقرب إلي من حبل وري ولا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير تقديق تشريع أمر يكون في مضر الإنسان لا يأتي من المشرع من يقوله القوانين الوضعية قوانين بفتلة لأنها تصطدم وعهاة الإنسان منين يهدفت ده من الاعتقاد لأن الذي يعلم يضع لمن خلق أصول وقواعد نارضة 114 صورة حصرت لا متناهي من نوازل وأحداث الى قيام الساعه وانتهى نزول القران الكريم لانه مشرع هو الذي خلق تعالى بعد تقنين كل سنه بتبدل وتغير تصطدم تبدل وتغير يصبح يكون مشرع فهذه الاعتقاد بناخدها في افعال الرسول متى نقول هذا فعل للرسول الرسول وجب التكييف به وهذا أقول هذا فعل للرسول لم يجب التكليف به وفي فعل الرسول يفعله لا يوجب التكليف به أه أفعال الرسول في الاعتقاد على ثلاثة مرات تدرس في ذلك الرسول في الأسول في الكتاب فعل خاص به كرسول قيام الليل كالزواج جتسع كزواج الهبة هذه أمور خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحق لنا التأسي بها وهناك أفعال خاصة بالرسول من باب الجبلة كالرواية التي قالت في الضب ليس من طعام قوم طب إن بها نأخذ الأجر من بعد من تشبه بقوم حشر معهم من حديث عبد الله بن عمر أنه كان يتقفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان يتحسس المكان الذي وضع النبي فيه قدمه فباقت انت غير مطلب بك لكن إذا فعلت هتؤجر من بات خلاص حلق الرأس مباح حلقت لتتشبه بأهل الحج هتؤجر من بات من تشبه بقوم حشر معهم حلقت لتتشبه بمغني بلاعب كرة بكذا بكذا يبقى هتؤجر من بات ولا هتؤجر خمين وصول وفعل خاص بالتكليف فيه يفعل ولا تفعل صلوا كما رايتموني اصلي قدير مفصولا نحن نعب من من فقه النبوة في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا يستمد أصول الفقه من ثلاث علوم علوم مفهوم طيب نرجع الموضوع بقى الحد والموضوع موضوع علم أصول الفقه فيما يتكلم علم أصول الفقه يبحث في إيه ما علماء الأصول في موضوع علم أصول الفقه على آراء ثلاثة منهم من قال أن علماء الأصول علم الأصول يبحث في أدلة الأحكام. مناطه أدلة الأحكام. دور عن القرآن والسنة والإجماع والقياس والعرف. قول الصحابي شرّم من قبلنا وبحث في هذه. ومنهم من قال رأيتاني يبحث في الأحكام التي تم على هذه الأصول. الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. ورأيه الثالث والأخير والذي هو ارجح والذي نميل إليه انه يبحث في الادله وفي الاحكام يبحث في الأدلة وفي الاحكام وان كان جمهير الاصوليون تقول انه يبحث في الادله فقط لكن الراجح ان يبحث في الادله والاحكام لأن لان البحث في الادله بمفردها نسلك فيها مسك المتكلمين والبحث بالأحكام بمفردها نسل في مستك الفقهاء والجمع بين الاثنين أولى للعباد أبحث بالدليل لاخرج الحكم الشرعي وافتي به حتى يطبق لفن الحكم والموضوع ثم الثمرة هي ثمره علم الأصول الفقه ثمرت علم الأصول معرفة الحكم الشرعي معرفة الحكم الشرعي صنعة المفتي صنعة المكتهد إن المكتهد إذا اجتهد فأصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطا فله صنعته في دي بسميها ثمرة علم الأصول هيجتهد بآلية معينة في هذه النصوص ليخرج لنا حكما شرعيا هيجتهد يعني يعني يبزل غاية جهده باليه بالقرآن وعلوم القرآن علم بالسنه وعلوم السنه علم بعلوم اللغة العربية بواسطه هذه دول حيزل قصار جهده بالوصول لحكم شرعي بالوصول لحكم شرعي نسبة وفعله والواضع النسبه إلى من ينسب هذا العلم اختلف علماء الأصول في النسبة على رأي ثلاثة الشيعة قالت الإمام جعفر الباقر هو أول من وضع علم وصول الفقه ولا نرى هذا الرأي إلا في كتب المعاصرين من الشيعة كتب الشيعة الكبار لم تذكر هذا الرأي له كتب وصول الفقه دواوين معروفة مقصوصة والاحناف الرأي الثاني قال أن أول من وضع أصول الفقه هو الإمام أبو حنيفة النعمان واكتدل الشيعة والأحناف بدليل واحد وهي انتشار القواعد الأصولية في فتاوى جعفر الباقر وأبو حنيفة النعمان فهذا أكبر دليل على أن كل منهم هو الذي أصل علم أصول الفقر وحقه الثالث والذي عليه جماهير الأصوليون هو أن الذي وضع علم الأصول الإمام محمد بن إبليس الشافعي الراجح أبل من أولك الراجح في إشكالية معينة ماذا تعني كلمة وضعه وضع بمعنى أسسه ولا وضعه معنى صنفه لم أسس حول النبي صلب اول من وضعه وصول الفقه الصحابة هم أول من وضعه الفقه لكن صنفه اتفق علماء التاريخ على أن أول من دون وصول الفقه في مدون كان الشافعي في رسالته ورسالة كان خطار معت عبد الرحمن بن مهدي وكان الأمير العالم. أوتي الإمارة والعلم معا كان أمير العراق إلى الشافعي بسؤال كيف يستنبط حطما من دليل فأرسل ردة الخطاب بخطاب آخر كان كتاب الرسالة لما طبع الكتاب سموه الرسالة كيفية استنباط الأحكام من الأدل قيل أن الرسالة كتبت على مرتين رسالة مكتية ورسالة عراقية نحن ما رأينا الرسالة المركية الى الان لكن ما طبعت ربح العلامة احمد شاكر الرسالة العراقية وسند بالعراقيه لان نسبة الى ابن الرحمن بن مهدن انها الى العراق هذه الرسالة في اول كتاب تتوضح بصول سكر واتفاق علماء التاريخ حتى الاحناف والشيعة ايضا الخلاف بين اول من وضع ولا دونة فدونا اتفقوا على أنه الشافعي في مدون سماء الرسالة في أصول الفقر. ثم جاءوا ستة من أكابر أهل العلم من الشافعية من بعد الشافعي وشرحوا هذه الرسالة ما وصل إلينا إلى الآن هو الشرح واحد من هذه السب أشهرهم شرح القفال الشاشي يكتبتين اسم أصول الشاشي عند الأحناق بخلاف شرح القفال الشاشي هذا كتاب وهذا كتاب آخر شاشي ده غير الشاشي ده. ضع أصول الفقه بين هذه الستة ستة شروح إلى أن بدأ الناس يؤصلوا لعلم أصول الفقه يعني يؤسلوا له له قواعد ويؤسسوا له الأسس وتبدأ عمية أخرى نسميها في علم الأصول مناهج التأليف في أصول الفقه كتب أصول الفقه اتكتبت الزايد كتب اصول الفقه اتكتبت ازاي بمثلنا مناهج التاليف مناهج التصنيف حثر علماء اصول الفقه تصنيفهم في اصول الفقه على اربع مدارس اربع مناهج منهج سموه بمنهج الشافعيه ومنهج سموه بمنهج الفقهاء ومنهج سموه منهج الجمع ومنهج رابع سموه منهج الموافقات المنهج الأول منهج الشافعية كتب على ما أسسه الشافعي في رسالته وجاءوا الستة من بعده فشرحوه فكتب في هذا المنهج علماء الملكية وعلماء الشافعية وعلماء الحنابلة فسموا بمنهج الجمهور ولما سئل ليس ممن الجمهور عشان الثلاثة دول كتبوا فيه وأكثر من كتب فيه كان من المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة فسموا بمنهج المتكلمين وبلتير الأسماء اسم منهج بالشافعية منهج الجمهور منهج المتكلمين خلاص ثلاثة لا يعني تسمية المنهج منهج المتكلمين أنه يلقى في سلة القنامة لكن من المالكيه من هم أشاعرة بل كذلك من الشافعيه من هم أشاعرة من الحنابلة من هم أشاعرة كتبوا في هذا المنهج ليه هذا المنهج كله جعلت هؤلاء يجتمعوا على هذا المنهج تقرير القواعد بدون النظر إلى الفروع يقول لي كده الأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرف بقرينه الأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرف بقرينا ما تبخ ليش خالف حبو الصناع بكل الاوامر التي ورد في القران والسنه او هذا واجب هذا واجب هذا واجب هذا واجب ولما يجي على امر الاقي في صارف يبقى انزله لمرحله الوجوب فكاتبوهم ان علمتم بنزلناه من وجوب ليه بالسنه ده مش واجب لولا ان اشق على امتي حديث الموطا لامرتهم بالسواك عند كل صلاه أمرتهم امر صريح لكن قدم عنه بحرف امتناع لولا فمنعت الأمر فأصبح السواد مندوب لو مش لولا حاولوا نجي القرير القراعد دون المضر إلى الفروع كانت ثمة رئيسية في قضية منهج المتكلمين أو الشافعية أو الجمهور نهيك إنه اشتهر على هذا المنهج دين العلماء بأنه منهج المتكلمين لن أكثر من كتب فيه من المتكلمين أنا بك سنع النهاردة نزع جدا من أبدائنا الذي لا علم له بأصول الفقه لا من قريب ولا من جديد عايزين أصول الفقه على مدد أهل السنة والجماعة نستطيع فعل الله يتطالب من طلبنا مرة ومش من طلبنا يعني قبل اكتب أعمل مقدمة يسمع أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة اسمه فيه فالكلمة لفدت انتباهي يعني لي أبدأ الله كلمك يعني أصول فقه عند رسول الجماعة وفي أصول فقه عند غير أهل السنة والجماعة قال لي أرى كتاب بكتاب نقرأه الكتاب فوجدته هو في كل شيء إلا أصول فقه ما في شيء في أصول فقه تماما وفي هذا الكتاب كل من يقرأه سيحب أصول فقه بالميزة الوحيدة الموجودة فيه المكتابة تترون تنام على ما خدك هترى الكتاب وتركينه جنبك او وأمك تصير الكتاب من جنبك هتعمت لم تشيره خاطر هم هذا عشان عايزين نرد منه المتكلمين بان بقى طريقة شكلها هل منه المتكلمين في منه الجمهور كتب ابن قدامة مقدمة لكتاب المغني كتاب اسمه رضة الناظر كان وما زال هو بين علماء أهل السنة والجماعة اصل عند الحنابلة وهو مختصر لكتاب المستصفى للغدان بل ما وقع فيه المستصفى وقع فيه ابن قدامي حتى في المقدمة المنطقية لأن ابن قدامي لا علم له المنطق يقول لي ابن قدامي مش من علماء أهل السنة والجماعة ها. كتب الشيخ الثامن بن تيمية أو جمع له ما قيل في أصول ثق في المجلد الثامن عشر والتاسع عشر بمجموع الفتاة على مدى المتكلمين المتهمين المتكلمين مستحيل شبا مستحيل صح ولا تحدي عندنا مذنب المتكلم كمان ليس لسة التسمية بمنهج المتكلمين عيبوا في المنهج ولكن هذا من باب ذكر العام على الخاص ذكر الاغلب على ما غلب عليه لما اقول يا أيها الذين آمنوا في المؤمنات بلتنا تدعي عشان ربنا ما قالش أيها المؤمنات ولا بنقول كده قاعدة انا بدخل الاينات في خطاب الذكوري بالتبع مش بقولوا كده برضو ولا مخصش كده يعني تجي اختي نارض ولا بنتي ولا تقول لي لا ربنا ما اوارنيش بكده ما اليش يا ايها المؤمنة اغلب ايه لما مالكتة فيه متكلمين بل نهيد بقى بل في تاريخ علم ووصول الفقه الستة الذين شرحوا الرسالة الى ان جاء القاضي الجبار المعتزلي اسمع باحثي القداش تفهمها القاضي عبد الجبار المعتزلي وكتب كتاب لفت الأنظار وحول أصول الفقه من الستة إليه سماء العمد في أصول الفقه هو عند البعض كتب العهد لما نقل كلمة العهد من كتاب مقدمة خلدون وهذا تصحيح في معنى الكتاب أو في اسم الكتاب الاسم الصحيح للكتاب العمد للقاضي عبدالجبار المعتزلي طبع مؤخرا حديثا من عشر سنوات وجد المفطوطة حق الكتاب أخونا الدكتور عبد الحميد أبو زنيد أستاذ الصور الفقه في جامعة الإمام وجد المفطوطة من أول كتاب الإجماع لغة آخر الكتاب لكن جاء من بعده أبو الحسين البصري المعتزلي وشرح هذا الكتاب في كتاب سماه شرح العمد أو المعتمد شرح العمل فأفرز المتن وأبرز الشرح كتابين ولما اتصل الناس بهذين الكتابين جاء الإمام الجويني إمام الحرمين في زمانه فكتب كتابه البرهان وكان متكلم ثم ختم الأربعة الإمام الغزالي في كتابه المستصفى جلس على شيخه مام الجويني في الحرم وأخذ من تعليقاته ونخلها ودون في مصنف بوفره كتاب سماء المنخول من تعليقات الأصول سماء كده الغزالي ثم نظر في المنخول فلم يجد فيه مقاصد بالشرع فكتب كتابه مسالك التعليل وجمع المنخول ومسالك التعليل وصفاهما فقال هذا هو المستصفى هو ذكر هكذا في مقدمة الكتاب الذي قد أربع كتب دول أصبح على الأربع دول إما اختفى إما شرح إما نظم إما حشة إما فك رموز لغاية النهار حولنا التاريخ تاريخ كده سمون قبش مع الطدي. دي دي بعد الأربعة الأميبي فاختصر الأربعة في كتاب الإحكام ودي أجراضي اختصر الأربعة في كتاب المحصول دي الأخوان تأجي الدين الأرموي وسراج الدين الأرموي اختصر الإحكام والمحصول ودي الملضاوي اختصر كتابه في المنهاد وجد منحاجب كتب منتهى السور والأمل مختصر لهذه الأربعة ثم اختصر المختصر فسمى مختصر بالحاج حاجب وظل المختصر يختصر مختصر يختصر المختصر لغة النار النهار منهاج البيضاوي شرح وحشية شرح وحشية ولما وضع في منهج أزهر النهاردة في الأزهر فيه على منهاج البيضاوي أكثر من 1400 شرح وحشية ونظم وتعليق اختصار وفيش حد فينا جب كتاب جديد خالص أصبحنا نولون نقلة بهذه الكتب الأربعة وكل الكتب التي كتبت كتبت على هذا المنهج منهج الشافعيه منهج الجمهور منهج المتكلمين بما فيه علماء من أهل السنة والجماعه من الحنابلة مثلا كمختصر ابن لحام مختصر التحرير الذي كان المقدمه لكتاب شرح ومنتهى الإرابات للبودة فقه سام الحنابلة مختصر معاقد الفصول لصفي الدين الحمري كتب على نفس النهج ونفس الطريق كتب المالكية، كتب الشفعية، كتب الحناب من الآخر الفقهاء سنّى منهج الفقهاء ما كتب فيه إلى الأحناف فسنّى منهج الفقهاء وكانوا يهتمون بالفروع عن الأصول لتقصيل أصل الخلاف أن أبا حنيفة هو أول من وضع علم الأصول فكان يأتون بفقاوة أبا حنيفة ويقصد منها الأصول وتقع منهج الأحناف برسالة صغيرة للإمام الكرخي أربع ورقات. اسمها رسالة في الأصول ثم ماذا تؤصل في رسالة اسمها تأسيس النظر للإمام الدبوسي ثم بدا يدور علم وصول الفقه عند الأحناف يمنة ويسرى إلى أن جاء الجسار صاحب كتاب أحكام القرآن المعروف فورع كتابه الموسوم بالفصول في علم الأصول ظهر عليه فقه الأحناف شرقا وغربا إلا أن منهم من خص كتابه كما عهدنا كل من كتب كتاب لسين في فقه المقارن يكتب لهم مقدمة أصولية كما عمل الصرخصي في كتاب أصول الصرخصي كتب المبسوط بعد ذلك أو أملى لما أختى فتوى فلم تعجب السلطان في الوقت فألقي في البيئر فتجمعت الطورة تذكي فوق البئر فأملى عليهم المبسوط فتبع المبسوط في 14 مجلدا لما أخرج من البيت كتب له أصول سماها أصول الصرخصي مقدمة لكتاب المبسوط وجاء بعد البزدوي وجاء بعد علاء الدين البخاري وجاء بعد فلان وفلان أينما كتبت إلى القرن السابع الهجري. بدأت المدرسة الثالثة بعد أن صار التعصب يأتي مدرسه الجمع بقى تقلد أينما كبار الأسلاف المدرسين. ما فقالت نجمع بين المدرستين لئلا نقع في التعصب. فجدنا البديع الساعات جمع بين احكام الامل واحكام البزدو وسمها كذا البديع. الجامع بين أحكام الأمري وأحكام السعد. كتاب هو لم يطبع إلى الآن لكن حقق في رسالة علمية موجود في مركز الأذرة للآن وبدأت تتوالى هذه القضية في الجمع بين كتاب يجيب كتاب بالمنهج ده والكتاب بالمنهج ده ويجبع بالاثنين لكن بدأ في أواخر العهد كالطبيعة والفطور عملية التعصق فمن كتب على مذهبه الحنفي يتعصب الأحناف ومن كتب على مذهب الجهور يتعصر مذهب الجمهور. إلا أن جاء الإمام العلم الشاطبي بكتاب الموافقات وبين العلة من دراسة علم الأصول فسمى علم الأصول علم المقاصد وصار على نهج المستصفى الذي أول من أوجد ثمرة علم الأصول في كتابه كان الإمام الغزالي في كتابه المستصفى لكن أصل هذه القضية الموافقات فسميت بمدرسة الموافقات وان لم تتبع بعد ذلك بدراسة ولا بكتب هذه مناهج التاليف ونسبة علم واصول الفقه أو تاريخ علم اصول الفقه صحيح علم واصول الفقه أنا بيلي فين فساعة بيلي فين فساعة يعني بعض اخواني بعض أبنائي معنا صح قالولي أربع ساعات يا شيخ هتفف عشان نخلص الكتاب ها هتفف عشان نخلص الكتاب بس على مذهب أنا <تصفيق> مش على مذهب كنت على مذهب أنا فاستحملني مغات لما تخلص الكتاب مسوحنا خلوطة وما خلطوش؟ خلاص؟ الله يحمي الله الله فضل علم أصول الفقه أولى الفضل وإن كثر الذب عن دين الله عز وجل لا يستطيع إنسان أن يذب عن دين الله عز وجل بشبهة إلا إذا كان دارسا لعلم أصول الفقه في قرية ثار في القضائيات هذا اليوم أنا أدرك ده مثل عشان أدين لك فضل علم للأصول محن أخوانا حكموا على كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدعة محن أخوانا الطيبين إنها الثانية ماذا يؤصلون القضية وأن البدعة بدعة لغوية وبدعة شرعية وبدعة بالترك ولا بدعة بالقول وواواواوا محن نعدي في الأصول باب تحت سؤال عنوان ما كده هل كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز فعله؟ هل كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز فعله؟ ونقول الاثنين تعالوا يا أخواننا شوفوا علماء الرسول ناقشوا القديس زاهي النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعل الترك من بابين احنا قلنا في إلزام بالترك وإلزام بطلب فعل وإلزام بطلب ترك الفعل إيش ان النعيم الإلزام مع المعلومات كرتب على بعضها لو في البداية إن من فعل الحصول ثقة ترتيب المعلومات الإلزام إما بالفعل وإما إلزام بترك ترك الفعل فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الفعل من بابين إما أن يكون قد ترك الفعل بلا قصد وإما أن يكون ترك الفعل بقصد مثال مرة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم على قوم يؤدر النخل هل أبثموه يوم كذا؟ فقالوا يموت يا رسول الله. فقال أنتم أعلم بشؤون دنياكم وترك تأبير النخل وانصرف خلاص. لقد ولا بلا قذ. لقد وكأنه ترك أمور الدنيا لأهل الحل والعقد ترك أمور الدنيا لأهل الحل والعاق. خلاص. لكن في رواية الضب في رواية خالد. حلال ولكن تعوفه نفسي تركه بقصد ولا بغير قصد ها؟ بقصد برضه سبحان الله أنا شاير احنا هبدينا النام ولا بنمني كنا نعمين أفضل بقصد تركه بقصد قصد الترك في الأول كان في المباح لأن الأمور في المستجدات فطرم ان تركها في أيدي أهل الحل والعقد مباح فعله ترك فعل في حضرته صلى الله عليه وسلم بقصد يدخل بين الحرام وبين المكروه فاذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم حادثه وقته بقصد يدور حكم الترك بين الكراهيه وبين الحرام وان تركها بلا قصد دخلت في دائرة الاباحه وإن كانت حتى من المستجدات فتعال به بالتأصيل ده عند علماء الأصول نطبق على ذو كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يعد بدعه قالوا لا الأمر فيه تفصيل لا تفصيل ده ولا تفصيل ده ولكن نقول لماذا لم يفعل النبي هذه الفعلة إن كانت فعلة في الدين فالنبي تركها بقصد لأننا لو أقررنا أن النبي ترك فعلا في الدين بلا قصد ما بلغ رسالته على أتم تبديل وإن لم تفعل فما بلغته بلغ ولم يبلغ إن كان الأمر في خلاف الدين فالأمر فيه سعة فالأمر فيه سعة فما كان في خلاف الدين ففيه سعة أما ما كان في الدين فما درش اقول لك ان ده يدخل في قضية فعل الترك ولا ترك الفعل وما يقول لي هل فعل النبي ترك الفعل ده قصد ده قصد ان يترك ولا ترك النبي الفعل بلا قصد هل النبي فعل ترك الفعل لما تبقى فيه الله يعافينا وياك كم من الخمر وانا شايفه قدام فانا اجي شايف ان ده كف خمر وحتركه لبانا فعلت الترك اكتنبوه فعلت ايه في الترك مش كده طيب انا مريت وست ومشيت وما التفت اليه وما اعرف ان كان هو خمر مسكر ولا غير مسكر ولا ولا ولا ولا طيب انا تركت الفعل ولا فعلت الترك فالفارق بين فعل الترك وترك الفعل حكم كبير جدا ما بين الاباحيه من جهه وبين الكراهية والتحريم من جهه اخرى اقول لا يستطيع الإنسان أن يذب عن دين الله عز وجل إلا إن كان عنده شيء من أصول فقه ولهذا أول أفضلية لعنه أصول فقه بعض شبه المفترين الذين يضربون السنة بالسنة على قلنا الدعالات مش كده أخونا ده اللي أصلاحان وحالله جيه في التلفزيون حسب ما حكولي قمت مسافة في رمضان اللي فات خارج مصر تماما وسمعت إن في واحد ربنا كرمو ومتمصب مفكر إحنا لازم أي حد عاجم الهي بفكر إسلام، ولما يفكر يفكر في الدين، سبحان الله، يرى لما يفكر يعني، بكر فيجيبه حديث بتعارض حديث، حديث هو أحمر بالكلين، هو أحمر بالكلين يعني قراءته الحديث خطأ، خطأ هذا ولا ذاك، ويتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أجمل الدعات، المضاد لما يطلب إنك تحاول على فلان، يقول لا سي ده لو رضيت عليه حاول رضي من حجمه. طار طير مرتفع إلا كما طار رقى. لكن لما ترى من طلبة العلم من تشكك بهذا القضايا لا تعلق. بدلالة هذا الحديث غير بدلالة هذا الحديث. ودلالة هذا الحديث دلالة لغوية. طبعا خلنا لغوية خلنا لغوية عشان خطرت كذا وكذا وكذا. والدلالة الثانية دي دلالة لغوية خلناها من كذا وكذا. أردت ماسة المرة لتظهر الدلالات اللغوية في الموضوع الأحزم من اللحية. حوت الأحزم من اللحية. أشد حديث دلاله عند الفقهاء بالاتفاق وعف اللحى وقد استولها في البخاري فقط في 34 حديثا 34 حديثا اشدهم دلاله حديث وعف اللحى تعالى في كلمه الاعفاء يقول ابن منظور على لغتين ثابتتين عند العرب لغتان متضادتان تخيل لغى بمعنى الاعفاء بمعنى الطرق ولغى الاعفاء بمعنى الجز والقف فأجدنا من أهل العربي كما ورد في مصنف ابن نبي شيبة أكثر من 16 صحابيا كان ياخذ من لحياته ونجدنا من يستمسك بارخاء اللحية لهذه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد ورد عن كترمدية نص صحاب الشيخ الألباني رغم ضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحاته ما شد منها الشيخ هذا ضعيف لكنه ضعيف عند المحدثين لكن فعل النبي أولى التوفير والارخاء، لأن قبيلة هزيل هزيل وعلا من قبائل العرب الكح اللي بيستند بيه في أصول اللغة العربية فلما يجي للغة كذا عند كذا كذا يجي يعمل بها بالاتفاق لما يكلم في دلالات الحديث تعالى في سؤال زي ده عمال يخبط يمين بشمال وشمال بيمين ويخبط الحال بعض منزله كده لكن فاهمين من القضايا بيتكلم فيها مفيش لأن اللي هو فاهم ولا اللي بيساله فاهم في الاثنين اهم من الدواخ بل الدواخ والله يعني يرفعوا علينا قضايا لو مثلناهم بالدواخ وبيكلم في الحديث ومن طبيعه الناس ان الناس بتتوجهوا الى الدين لان الناس طهرها سليمة والناس اللي بره ده لم يكسر هذا غلاف سيقوله للإنسان الذيين الله عز وجل يسمع لأي حاجة هذه وقعت ويجيب لك بقى بينقض الناس في ثوابتهم عندنا من الكتاب لأن الكتاب بخاري لدينا البخاري وحديث أهنف البخاري ويقع عن هذا بذات يبقى ورد الكتاب ما شاء الله ففرض علم الأصول دفع الشبه دفع الشبه والوقوف على أرض صلبة ولهذا كانت من أسباب اختيار أعضاء المجامع الفقهية في أي بلد كان أو أي منظمه كان دول العدد الذي يختار يختار من علماء الاصول لأنه هو المؤهل الوحيد بالكلام في النوازل المؤهل الوحيد في الكلام بالنوازن نسبة وفضله والواضع والحكم والاستنداب قول الشارع حكم تعلم وصول الفقه فرض كفاية إذا فعره البعض سقط عن الباقين ورأسهم الكل إن لم يتعلم فأي منهم علم أصول الفقه هل انتهى؟ فرض الكفاية؟ نعم. أنا فهمت يا مولانا. أنا فهمت. من هم الذين يفرض عليهم في فروض الكفايات تعلم أصول الفقه المفتون. المفتون مش قول الفقهاء لأن الفقيه قد يكون مكلف مذهبي لكن لو تصدى للفتوى واجب عليه أن يتعلم أصول الفقه بالاتفاق علشان هو لا يفتي على مذهبه ولا على زلات المذاهب كما نسمع ولكن يفتي بالراجح عند أهل العلم على قواعد معلومة معروفة عند العلماء نسبة وفضله والواضع والحكم والاستمداد قول الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن در الجميع هذا الشرف مسائل أصول الفقه أبوابه وكتبه وما يتحدث فيه جميعها اللي يحصر عليها يكسب ما يسمى بشرف تحصيل علم الأصول بشرف تحصيل علم الأصول ومن الجميع جميع العشرة المبادئ دي كلها اوهل للدخول في علم الاصول اوهل للدخول يفتح البدك كده ويخش يتعلم وصول الفقه. هذه المقدمة او المبادئ دي تدرس على مدار عام كامل ان شاء الله سأأتي بجزء من كتاب بتاريخ وصول الفقه وحسيبه في الإدارة هنا اللي عايز صوره سيرى بالتفصيل هو جزء لا يتعدى 40 ورقة تقريبا في تفصيل كامل بكل ما قيل في هذه المقدمات تاريخ علم دخل من البداية إلى الآن علشان اللي اخرج علىنا عايزين نسجل العايز يسجل يسجل بس بشرط ما يحصورش نفسه في التسجيل عايز يفهم زي ما قلت عيد مرة واثنين وثلاثة خلاص حفظت انا مفيد حفظك لما هتوعي في السئل وقال حافظ خلاص وقال بالقليل انتهي انا ليه ما امشي انا ليه حفظك انا عايز رقم مفهوم انا عادي أشير من دماغها كلمة أن الأصول الثقة من العلوم الشرعية لأنه مش من العلوم الشرعيه عادي أدخل بدلها من حرم الأصول حرم الوصول عادي أدخل بدلها دهلة الأصول عوام العلماء خلاص هنتكلم في إيه في التاب اللوماء احنا قلنا في التصانيف مطولات مختصرات مكت حراشي تقريرات فك رموز كل دي أنواع التصنيف كتب فيها كلاما كثيرا جدا كرسالة الصيوتي التعريف بآداب التأريف عشان احنا منتزلين للسند بل من واحد رموز الكتاب وستأخذ عبارة شيخنا العلامة محمد ياسين الفناني وتخريج شيخنا العلامة أبو الفضل الرمان عشان الاتذام السند لحق الرواية فقط لا سهلة ولأنك سنت فيه اسم العبد الفقير إلى الله ستأخذ أيضا توضيحاتي على المت وما قررته من كلام شيخي وما رأيت أن فيه مجانبة بالصواب أو زيادة فيها إطلالة غير مفيدة في هذه الجزئية سأعطيك مستجد في هذا العلم في هذا الباب لثيما كما قلنا أن أي علم مكتسب يتطور بتطور العهود الذي يدخل فيه وبكثرة المراجع والكتب التي تستجد يعني إلى الآن نقول في كتب كثر مش ناوش كتب كثر مش ناوش كتب كثر مش ناوش في كتب من اللي حكتها دي علماء يأخذين ما شفتهاش وطبعتش طبعت الناطق يعني شيخنا الشيخ الفلاني بعد وفاتهني بأربع سنوات خرج كتاب العمد ما هو الشيخ إحنا عين الكتاب هذا ليس نقص في الشيخ عشان تقولش الشيخ لا هم كل علم وتطور مكتسب يدخل في قليل تطور فقط فصواطيق أقرب عبارة تناسبك الآن وتجعلك من اللاحقين بركب علماء الأصول أو ضربة علماء الأصول السؤال المهم فهذه الطريقة إيه اللي هيحصلوا طالب العلم من هذه الطريقة هل سيخرج من هذه الطريقة وهو عالم بأصول الفقر أنت ورقة جاتني قريبة السؤال عنه هل بعد ما أخذ السند في هذا الكتاب هكون عالم في أصول الفقه والله يا خيانا تمني لا يا شيخ الله يدي بشر ويتنكفر الله سبحانه وتعالى يتمون ويمش أنا أستطيع أن أقول لك لو وقفت معي على هذا الكتاب هذا الكتاب على صغر حجمي فقد حاذ أبواب وقصول وفصول فصول الفقه كلها ففي 14 كتاب احنا نقسم الكتاب إلى 14 كتاب كل كتاب فيه أبواب جملة هذه الأبواب 78 داب 78 باب في علم الأصول بالنسبة لكتاب اللمع حوى كل ما قيل في أصول الفقه، فمن درس هذا الكتاب ولو على الأقل بفق رموزه ومعاني الفاظه وقف على خط مع الأصوليين لما حد اصلني يتكلم بوله. يبقى فاهم دول يبقى بعدها عشان كده قلنا بعدها هنديك منظومه الخلاف يبقى اللي انت خدته في الاصول هيفيدك ومش مش هيفيدك هيوقفك في الدايره بقى مع اللي بيتكلموا في قضيه الخلاف تقدر بيه تتكلم وتسمع بس مش شرط ان تكون مدايق ما تقعدش على الكرسي وتحط رجل على رجله ت- وت... طب ما جعنا ده ما كلمه خليهين بين وعلم دين دين سنة بينك بالرب تتدين بيه تبين الحق من البطل بي. سؤال الأخير هل سيفترق الكتاب الذي معك مع أي كتاب آخر لا دائما في السنة وفي الرواية لنلتزم بما يقوله من المسند عشان حمل الرواية لنبدك سنة في كتاب معين أو في طريقة أو في مصنف معين فأنا بالتذن بالرواية التي معي أنا قلت لك حد دي شيخنا الشيخ الفداني لأنه هو صاحب السند والتخريجات الشيخ الغماري لأنه هو صاحب التخريجات على وصول سابني في كتب السبعه لأن هذا هو أصل ليه للالتزام بحق الرواية وعشان اسمي موجود في الرواية في السند ده هأبرع بين إيديك تعليقاتي أنا على الكتاب أمتى عندي شرح لللمع. أنا هو ليس 17 وقت في السوق شتلاقيها. أنا النسخة اللي عندي نسخة مصورة أهل أبناء قربت يعني أكرمني بأنه صور لي النسخة جبال كنت أسمي المنح في شرح اللمع وخرجت المجالب الكبير إلا أن شيخ شيخ حمد يسيني من له كتاب اسمه غاية المشتاق في شرح لمع أبي إسحاق لما قرق كتابنا في شرح اللمع سماه برغية المشتاق في بيان شرح اللمع لأبي إسحى فالطبع الجيدة بإذن الله تبارك سأسميه بما سماه شيخنا به برغية المشتاق هو الآن معده إن شاء الله للطبع لكن قضية انك حتدرس الكتاب وهتقف معاه في صف الأصليين أنا بقول هذا مجازا مع العلم أن أنا لا أقول بالمجاز لكن مجازا حطوه في الصف مع الأصليين لكن لا يغلب على ظنك أنك ستتقدم على الرسولين برضو بنرجع ادب الطالب كلما ازداد الطالب ادبا زاد الله علما بس. خلاص على حسب الشرط إن, إن شاء الله الأسئلة دي هأجيب عليها طبعا بلدل في اي أي نسخة أي هتحط لي وراء في في النص وعند التعليق هتحط رقم عن كم منها عليها وفكت تفرار البيضة في طريق المراحل وكلت كده أستحق حلمة حطها لها دائرة تكتب جنبها كده كل ما حسب ما أنا هقولك عليها مش هنعتمد مخطوطات مش هنعتمد نسق خطيئة وإلا فنسقط شيخنا الشيخ محمد السيني الفداني اطلع فيها على ثلاث نسخ خطيئة فهي أوثق النسخ المتبوعة لكن كنت في آخر رحلة في إحد بلاد آسيا فأتيت بنسخة رابعة كتسخة نادرة لأن كتاب اللمع من الكتب التي استهرت في بلاد جنوب شرق آسيا ففي هناك نسخ لهذا الكتاب قد لا تعد ولا تحصل فرأينا أن فيها بعض الأخطاء الموجودة لكن هي لعلها أخطاء مضعية لكن نلتزم بالرواية على حسب الكتاب على حسب ما في الكتاب مفهوم؟ أسئلة إن شاء الله يعني المرة القادمة 10 دقائق من الساعة الخامسة إلى التاسعة نايم مرتاح الخامسة الجاي من ستة اكتوبر خلاص اكتوبر خير بيش اجاز خلاص بيش تقول جاي من الشغل وانا جاي كذا وانا تعبان خليك في البيت انا جاي من الشغل برضو والله افهم اه من هجيب لك من هجيب لك هو اقول ابو لسه مطلعناش اوه شوف وانا اخدناها مفاوت في الكتاب انا قلت لك حقيقة مذكره صغيره فيها كل تاريخ علم الاصول حاجة فعلة. بص؟ لك كتاب مقدم الضرورية للداريس الفقه والاصول هجيب لك منه بس وصوره لك الكتاب هو بس من 8 تجزات طب مش هقول لك اشتري كتاب اشتري كتاب ده بايه هجيب لك البص المصور ده خليه معك اللي عنده مدخل لدراسه العلوم الشرعيه التاني ما يجيبوش ده, ده انا هستنى التاني هجيب لك نسخه صغير صور وانا صاحب الكتاب والكتاب من حق اضحك انا ما تخافش لو صح لو عندك حد ومنهج الدراسة في طريقة الدراسة في كده الأسئلة دي أنا حشوف اللي كانت المحاضره حرد عليها إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى إن كنا من أهل الدنيا يوم الخميس القادم الساعه الخامسة بإذن الله تبارك وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهدوا أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته